موسيقى تخيلي تحقق حلمنا وصرت آني من قسمتك ايت وتتشافق ايدي انا وتلمع بايدي حلقتك خيالي الباصة حبيبي البهيت وحد نفسنا جنت ما تصديك كلامي من جنت أحجي بعوزنا ربي صدق يعني أنا خدت اللي يحبني يوم من هالوجه هذا جعل ربي ما يحرمني صدق يعني أنا خدت اللي يحبني لاود ن بالأرب غمغ عينك واحاول لحظه تتخيل المنظر انا وانت وبدله بيضه قوا على لو ما نقدر نستحق هاي السعاده وصلنا شويه علينا للابد نبقى لبعضه عظمه وما حد يفرق ايدينا في راح اسوي وانا حظن قمر يضوي نارى صير ببيان ديانك منيان ما تلزم نيات شوي شراح اسوي واني حاضن قمر يضوي نارى صير ببيان ديانك منيان ما تلزم نيات وننتظر مولودنا اكما نسي نعمودنا الحيطان ذنك صار بيت بزوت ما سي انا عود من الارض